أعوذ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعد أن تهينا مشايخ من الحكم الشرعي بشقيه الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي ينتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة جديدة من أو مبحث جديد من مباحث الاصول وهو مبحث العلم يقول الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله يقول العلم تعريفه يقول هو إدراك الشيخ على ما هو عليه ادراكا جازما ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا ايه جازما خد بالك ولا شيء لما اقول لك ادراك الشيء هيخرجي هو الان يعرف لنا العلم صح يقول العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه إيه؟ ادراكا جازما انتبهوا معنا نقول إدراك الشيء كلمة إدراك تخرج هي ما شايت تخرج عدم الإدراك صح كده وعدم الإدراك دا نسميه الجهل فالجاهل لا يعرف يعني لو جاءت رجل غزز بدري كانت انت قال الله أعلم لا خلاص كده يبا هذا يسمى إدراك ولا عدم إدراك عدم إدراك يبا هذا يسمى عدم إدراك ولو قلت له إيه حكم البسملة في الوضوء قال لك والله لا أعلم إبا دا اسمه برضو عدم إدراك هذا إدراك. لا يسمى عنه فالشرط الأول في العلم أن يكون فيه إدراك للشيء. الشرط الثاني يقول على ما هو عليه حتى يخرج إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه. حتى يخرج إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه. لأن إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه دا يسمى مشايخ. آه دا يدخل في الجهل مثل ما تسأل واحد غزل فدر يقول لك بكره إن شاء الله يعني. فمثلا يعني أنا وكان معتقد يعني من إنها هيجي سمعتاشر رمضان فخلاص والله غزوة مادر أو تيجي مثلا تسأل واحد حكم البسملة في الوضوء يقول لك حرام أو نحو زال خلاص كذا إيبه مثل هذا إيه؟ إدراك للشيء لكن ليس على ما هو عليه وإنما بخلاف ما هو عليه وقد يكون خطأ فالخطأ أيضا لا يسمى علم يعني لو أن رجلا أخطأ في مسألة في اجتهادي أو نحوه وأدرك الشيء بناء على الخطأ فده لا يسمى علم يعني أنت تعرف الرجل كان جاء إلى القاضي ويزعم أنه شاهد هلال رمضان وكل من حوله لم يروه كان الرجل يعني ثقه من أهل العدل يعني يعرفه جيدا فالناس تعجبه فذهبوا معه فبيقول له أنت ترى الهلال يقول نعم أراه الآن يقول له الأهم فالناس تنظر لا أحد يرى إلا هو فقال له امسح حاجبك يعني القضي كان فمسح يعني عينيه كذا وحاجبه قال راه الآن قال لا فكانت شاعرة أمام عين يعني كان يراك النال له كان نالهلال فكان ينظر إليه فهذا أدرك الشيء لكن بخلاف ما هو عليه ولم يكن جهلا منه مركبا متعمد يعني أو نحو إنما كان إيه كان خطأ فحتى يخرج أيضا يا مشايخ الخط إب على ما هو عليه يخرج الجهل المركب ويخرج يا مشايخ الخط طيب وقولنا إدراكا جازما هذا الشرط الثالث في العلم أن يكون الإدراك يا مشايخ إدراكا جازما حتى يخرج الإدراق غير الجازم والإدراق غير الجازم قد يكون شك إذا سيخرج مثلا أول شيء عندك الإيه؟ الشك فلو سألت شاف أنت واحد جاء بإطلاقه من هذا قال لك والله احتمال يبقى زيد و احتمال يبقى عم فهذا لم يجزم هذا يسمى شك يقول له حكم البسملة في الوضوء الله ممكن تبقى واجب وممكن تبقى مستحب ده اسمه أيضا اسمه شك ويخرج أيضا الظن لأن الظن ادراك على سبيل الغلب الغلب وليس على سبيل الجزم واليقين فمثلا لو قلت مين اللي جاي هناك ده قلت والله يعني هو كده شكله زيد على ظن أنه زيد بس احتمال يطلع عمرو صح كده يبدأ يخرج الظن لو سالت واحد ايه حكم البسمله مثلا فضول الله قال يغلب على ظني انها واجبه واحتمال برضه انها تكون ايه مستحبه يبا إذاً دا اسمه إيه اسم ظن حتى الظن الغاد لما لم يصل إلى اليقين دا اسمه اسم ظن ومقابل الظن الاحتمال وده شيء الثالث الذي يخرج اللي يخرجه. هل هي مشايخ ؟ الاحتمال يبقى مقابل الظن هي مشايخ الاحتمال يعني لما أقولك يرجع عندي أن هذا زي يبقى احتمال إنه عمر لو هو في المرجوع يبقى ده محتمل إن هو يكون عام يكون عمر. يغلب على الظن أن البسمة لواجبة فإن البسمة مستحبة دا اسمه احتمال لأنه محتمل لكنه ليس راجع فالطرف الراجح يسمى ظن والطرف المرجوح يسمى إيه؟ احتمال والطرفان المتساويان يسمى شك الطرف الراجح يسمى ظن والطرف المرجوح يسمى احتمال او وهب بعضهم يقول احتمال وبعضهم يقول وهب والطرفان المتساويان يطلق عليهم شك وبعض الاصولين بيطلق على التلاتة شك ولكن هذا التفصيل من حيث الاصطلاح أولاً وإلا فاللغة الثلاثة يطلق عليهم شيء طيب يبصار الآن عندنا الإيه العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً يا مشاريف إدراكاً جازماً وهو يساوي إيه اليد يقول كإدراك أن الكل أكبر من الإيه من الجزء وأن النية شرط في العبادة. طبعاً الكل أكبر من الجزء مش محتاج باشا يعني هل إنت ممكن واحد يقول لك إن إيدك أكبر منك ده مستحيل لكن أي إنسان يقول لك إيه؟ الإنسان أكبر من يده صح كده هل ممكن واحد يقول لك مثلاً إن الجدار في البيت أكبر من البيت مستحيل برضه لكن كل الناس هتوقن أن البيت أكبر من الإيه؟ من الجدار الذي في البيت صح كده مشايخ؟ طيب وكذلك النية شرط في العبادة فهذه المسألة أيضاً من المسائل المتواترة يعني هذه لا يماري فيها أحد أن النية شرط في الإيه في العبادة يعني عمرنا ما سمعنا واحد اختلف فالنية شرط لصحة الصلاة ولا لا صح كده ولا شرط في الوضوء ولا لا أو الولد أصغر من أبيه ونحوه ذا هذا كله برضه ما ينفعش واحد يقول لك إن إيه إن أنا ابن فلان بس أنا أكبر منه ما تصحش الأشياء أينه <تصفيق> نعم مثل هذه الأشياء تسمى ايه طبعا هو بيضرب لك الان يعني ايه يعني يقصد بالعلم العلم هنا يساوي ايه يساوي اليقين اللي هي المسائل التي لا تحتمل شك خلاص كده مشيت دي بنسميها علم طيب يبقى اذا الخلاصه الان إذا كما يقول الشيخ وبياذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كلها. ودي فائدة المبحث ده. يعني المبحث ده ليه؟ عشان يبين لك أقسام التعلق. سواء تعلق يعني تعلق الأمور بالاعتقاد أو بالاعمال أو بالأحكام. تعلق الأشياء عموما تنقسم إلى ستة أقسام. طبعا عرفنا من التعريف اللي فاتك ومر بده. أول قسم يا مشايخ العلم. وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كما ذكرنا لك يبقى هذا القسم الأول اللي هو اللي العلم اللي هي بتساوي ايه اليقين خلاص يبقى يقول لك هذه المسألة علمية أو يعني خلاص لا تحتمل شك ما يبقى ينفعش فيها خلاف خلاص يا شيخ يبقى فائدة ذلك أنه لا يصح الخلاف في هذه الإيه؟ الشيء الثاني الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكل وطبعا مر بله الشيء الثالث الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يقالف ما هو عليه يبقى جهل المركب إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه إدراك الشيء على وجه يقالف ما هو عليه الشيء الرابع الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح زي ما قلت لك أو درقت لك المسال اللي جاي ده يغلب على ظني أنه زيدي بإذن أنت أدركته لكن هناك احتمال لي بعمل بس احتمال عمر احتمال ضعيف فإدراك الشيء مع, مع احتمال ضد مرجوع ده يسمى ايه يسمى ظن اللي هو الطرف الراجح اسمه ظن الخامس الوهم أو الاحتمال بعضهم يسميه وهم وبعضهم يسميه احتمال وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح يبقى الطرف الضعيف اسمه احتمال والطرف القوي اسمه ظن خلاص كده ان انا اقول لك مثلا اللي جاي هذا القادم تقول يغلب على ظني انه, أنه زيد نقول اذا عم احتمال ضعيف لوجود ضد الراجف وهو ايه وهو انه زيد فده يسمى وهم او ايه أو احتمال السادس الشك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساو يبقى الاثنين يستوى عندك لا مرجع اللي جاي ده تقول احتمال زيد احتمال عام يبقى ديت بنسميها أقسام يا مشايخ أقسام الإدراك يبقى المدركات على هذه الأقسام الإيه؟ على هذه الأقسام الخمسة طبعا نحن هنا بتستفيد منها فوائد يا مشايخ تمام أول فإذا بتستفيدها عندنا من هذه الجزئية الآن اللي هي القاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول إلا إيه الا بيقين مثله اليقين يساوي العلم يبقى ما ينفعش اليقين لا يزول بجهل ولا بجهل مركب ولا بظن ولا بوهم ولا بشك اليقين لا يزول الا بيقين مثله لذلك تلاقي فروع لهذه القاعده ان الشك لا يرفع اليقين صح كده ومن باب اولى الوهم لا يرفع اليقين ومن باب اولى الظن لا يرفع اليقين يبقى الظن والوهم والشك ما لا يرفع اليقين خلص كده يا مشايخ يبقى اليقين لا يزول الا بيقين لم نقل بالشك ان لو قلت بالشك بس يبقى انت خرجت الظن والوهم لكن لما اقول الا بيقين يبقى خرجت هذه القاذي كلها مع عدا اليقين لان اليقين عندك تساوي الايه العلم القاعده الثانيه عند تعذر اليقين يعمل بغلبه الظن ويبقى انت عارف ايه معنى كلمه الظن يبقى لن تعمل بالوهم ولا تعمل بالشك وانما تعمل بغلبه الايه الظن يعمل بايه بغلبه الظن عند تعذر ال... عند تعذر اليقين هيعمل بايه مشايخ بغلبه الظن فالان مثلا احنا بنقول مثلا ان عندك مثلا مجمع على وجوب اقامه اللي الصلاه فتقول خلاص الصلاه واجبه هذا أمر مجمع عليه يبقى لا يزول هذا الوجوب إلا بأمر ايضا مجمع عليه يقين مسلم مش يزول بظن مش يزول بشكل لازم يزول بامر يقين مسلم صح كده تمام طيب لو جينا مثلا حكم مثلا البسمله في الوضوء فاقول لك والله انا ماعنديش يقين فتعذر اليقين بينها يعمل بها بي مشايخ بغلبة الظن لان طالما الادله مختلفه يبقى تعطيك ظن غالب لم تعطيك يقين لان لو الادله كانت يقينيه كانت لم كانش يقع في اختلاف كان يبقى مجمع عليك فطالما وجد اختلاف في المسائل يبقى تعمل بظن لذلك اغلب مسائل الفقه نعمل فيها بماذا مشايخ بالظن الغالب نعمل فيها بالإيه؟ بالظن الغالب طب إيه الظن المذموم بقى؟ يعني بعض الناس يقول لك إزاي تقول نعمله للظن والله إزاي واليالي الزن الظن في القرآن ان الظن لا يغني من الحق شيء صح كده؟ نقول لهم آه انتبه الظن قسمان ظن لغير دليل يعني ظن مبني على غير أدلة واحد كده بياخدها يعني بالفهلوة كده والكلام ده وخلاص فمثل هذا ظن لا يعتبر فمثل هذا هو الظن المزمون وظن مبني على أدلة وترجيح وهذا هو الظن المحنون لذلك الله عز وجل يقول إيه؟ إني ظننت أني ملاق حسابي فزكراه مع أهل الجنة الذين مده وقول الله عز وجل فظن أنه الفراق ها يقول فظن أنه الفراق يعني ظن غلب على ظن وجزم أن هو الفراق خلاص يا مشاريف بدل فارق يبقى التفريق مش في الظن لنفسه لكن في الأساس الذي يبنى عليه الظن إن يبنى على غير دليل فهو باطل ومنزوم وإن يبنى على أدلة شرعية معترفة فهو ظن محمود وممدح خلاص يا مشاريف طيب بدل القاعدة الثانية اللي أنت بتأخذها عندك في هذا الدرس القاعدة الثالثة اللي بنأخذها في هذا الباب وطبعا هي قواعد كثيرة بصراحة بصراحة طيب جاي أن الشك لا يدفع الظن، لأن احنا قلنا إذا طاعه ودي فرع القاعدة السابقة. أنا مش حقيقي فعلاً، سنبول لك شرح يعني. إني طالما قلنا عند تعذر يقينها تعمل بالظن يبقى تقدمه على الشك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث يقول من اشتبهت عليه صلاته فليتحر الصواب وليبني عليه وبالسنة قال فليبني على الأقل. يبقى اذا الرجل اللي في الصلاة له حالتين. الحالة الأولى إنه يبقى عنده ظن غالب. فهي بالظن الغالب. يتحرر ويعمل بناء على ظل غريب والحاله السنة معندوش ظن شك بس فيعمله فيبني على الأقل فيطرح الشك ويبني على مستوى الأقل قلي فليتحرر الصواب وليبني عليه خلاص كيف شفت طيب ااا الفائدة عندك اللي تليها إن احنا بنقول أن الشك عند الشك يرجع إلى القص لأن طالما الاثنين مستويين بيتسقط فترجع إلى القص فمثلا رجل شك في وضوئه هيطرح الشك ويرجع على الاصل الاصل لو كان هو متوضئ وشك في الوضوء يعني واحد امن النوم ومش عارف اذا كان توضى ولا ما يبقى الاصل ولم يتوضا واحد مثلا توضى وشك احدث ولا ما احدث يبقى الاصل ان هو ايه احدث يبقى الشك مدفور خلاص كده مش شايف الاصل ان هو طاهر اذا تيقن طهر قبلنا احنا قلنا نرجع للاصل تمام يعني واحد شك ان هو احدث ولم يتيقن انه توضى يعني انا قمت من النوم بس مش فاكر اذا كنت توضات أو ما ومش فاكر إذا كنت أحدثت أو ما احدثتش تمام او واحد تاني تيقن انه توضى وتيقن أنه احدث لكن مش عارف ايهم قبل يعني انا تيقنت ان انا دخلت الخلاء فاحدثت وده قامت ان توضات بس مش عارف توضات الاول وبعدين احدثت ولا احدثت ولا ثم توضات هيرجع للاصل اللي هو ايه عدم الوضوء لان هنا الاثنين هيتسقط يبقى الاثنين لن يعمل بهما في هذه الحاله خلاص كم شيء؟ شايف وطبعاً وطبعا الوهم لا يعمل به اطلاقا الوهم لا يعمل بنتظرس الوهم لا يعمل به اطلاقا يعني الوهم لا يعمل به يعني لو انا دلوقتي في صلاتي بصلي وجالي احتمال إن أنا كنت نسيت ركعه بس اللي غالب على ظني ان انا منسيتهاش يبقى مش يبقى تعمل فيها أحوال الشك بل اتم صلاتي كما هي انما امتى اعمل حاله الشك زي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يدري كم صلى يبقى انا خلاص ما بقتش عارف أربعة خلاص لكن انا أغلب على ظني يوم هم خلاص يبقى يبقى مش كل وهم في الوهم في الصلاه لا يؤثر الوهم في العباده لا يؤثر وانما الذي يؤثر هو لي مشايخ الشك خلاص الذي يؤثر هو الشك وطبعا بس القدر الذي يسعنا الآن الان وان كان في مسائل اخرى تفريعات لا بس مش محل تفصيل الان ها بس على خلاص يا وهو إن الأصل شكراً وهو واحد في الساعة لا فالفضل داخل تأذكر الوسائل وعادة مفيش الأصل أنه الأصل في الإنسان اللي الطهارة لأنه متطهير لأنه عدم طهير طهارة. لا, لا, لا. لا. لا. لا. طهارة الصلاة غير الطهارة من الحدث الأكبر يعني هل الأصل الآن أن أنت هتصلي أو الصلاة عبادة لا لا. طيب بل الأصل أنت مش على وضوء صح؟ لا, لا, لا, لا, لا, لا. لأن هذا مش مطلوب طرف ولكن مطلوب فعلي الأصل أنك طهير من النجاسات. صح كده؟ لكن الاصل ان انت يجب ان تفعل طيب انتقل لمساله أخرى من متعلقه بالعلم يقول اقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون ادراك المعلوم يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بان الكل اكبر من الجزء وان النار حاره وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالك هو الان بيقسم العلم اللي هو اليقين يعني هيقول لك ان اليقين ده قسم وده عن طريق التقسيم هنا اللي هو يعني جاي من طريقة طريقه يعني يقول ان اليقين له طريقة في التحصيل الطريقة الأولى الطريقة الضرورية اللي بيسموها علم ضروري يعني لا يسع احد جهله بها تمام والقسم الثاني اللي هو العلم النظري وده اللي يمكن أن يوجد وده يمكن ايه ان يوجد طيب انتبهوا كده مشاهد. العلم الضروري يقول ما هو يقول ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا يعني كنا تعرف هذا الشيء شيء ضروري يعني لا يحتاج لا لبحث ولا نظر ولا استدلال الرجل اللي عمره ما دخل مدرسه يعرفه الرجل اللي عمره ما درس كتاب يعرفه الرجل اللي هو يعني من أكبر العلماء يعرفه لان هذه المساله لا يمكن ان يجلا احد بحيث يضطر اليه كل انسان من غير نظر واستدلال يقول كالعلم بان الكل اكبر من الاجمال يعني انت لو جبت مثلا عيل صغير هل يمكن يشك ان البيت اكبر من الجدار او ان الانسان اكبر من يده او رجله او ساقي او وجهه هل يمكن لا يمكن اطلاق هذه مساله ضروريه يمكن يمكن لا احد مش محتاجه دراسه صح مش محتاجه اطلاق تمام يقول وان النار حارة يعني ان النار فيها حرارة تحرق هل هذه تحتاج الى كتاب وسنه وشريعه تحتاج الى بحث ونظر واستدلال لا تحتاج كل احد يعرف بل حتى الحيوانات العاجمه تعرف لو جبت حيوان ورض انك تقربه من النار هيعمل ايه هيبتعد عنها صح كده لان هذه مساله يضطر الى كل شيء قال وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من العلم الضروري الذي لا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال لانه لا يمكن ان يجهل عشان كده بتلاقي النصارى يعرفوا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ممكن يقول لك ده رسول الاوالميين مش بتاعنا بس هو عارف ان هو رسول صح كده؟ تجد الرجل في كل مواطن الدنيا يعلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من العلم الضروري لا يحتاج لا لبحث ولا لنظر ولا إلى الإسلام كما يقول حسان ولو لم تكن فيه آيات بينات كانت تأتيك بديهتك أو بديهته بالخبر يعني مجرد ما تلا تعرف اللي خبر فده بنسميه علم يا مشايخ علم ضروري القسم الثاني العلم الليه العلم النظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني نظر واستدلال يعني يبحث في أدلة وينظر فيها ويقلب الفكر إلى أن يصل إلى الإيه إلى اليقين في المسألة. يقول كالعلم بوجوب النية في الصلاة. فالعلم بوجوب النية ليس كل أحد يعلم. إنما يعلمه من هذا علم هذا يقين. بس بالنسبة لمين لطلب العلم وأهل العلم. لكن عامة الناس لا يعلم صح كده؟ تمام؟ زي المسح على القفين. المسح القفين هذا متواتر. لكن متواتر عند من؟ عند طلبة العلم وعند أهل العلم لكن ليس عند عموم الناس مثل هذه المسألة يعني قد تقفى على بعض الناس صح كده مشاهدة؟ وكذلك يعني مثلا المضمضة والاستنشاق وإن كان المضمضة والاستنشاق التمثيل فيها في باب العلم في توسع يعني لو قال غسل الوجه لكان أولا كان غسل الوجه في الوضوء فغسل الوجه في الوضوء يعني هذه مساله متفق عليه اجمع بين العلم لكن ما الذي يضطر اللي ما الذي يعرف العلم بعد النظر والاستدلال لكن غير العلماء يمكن ان تقع عليه هذه المساله كوجوب الصلاه من العلم النظري تحتاج الى نظر واستدلال فعامة الناس قد يقع عليه هذه المساله خلاص شيخ يبقى انتبه لي طيب الفائده يا مشايك. الفائدة ان العلم الضروري لا يمكن انكاره يعني فائده هذا التقسيم العلم الضروري ده لا يمكن انكاره واما العلم النظري فيمكن يا مشايخ فيمكن انكاره لذلك يحتاج مدعيه إلى ايه إلى لذلك خذ بالكم يا انكار العلم الضروري خلاص واما انكار العلم النظري هذا إيه؟ هذا ليس بذلك لذلك المساله دي يتفرع عليها عندك مسألة كثيره خلاص هي مشاكل كثيره يتفرع عليها مساله حكم منكر الحديث يعني لو رجل مثلا انكر ان هذا حديث فنقول ينظر لو كان الحديث من المتواتر ضروره يعني خد بالك انا بتكلم عن الحديث المتواتر تمام فنقول ان الحديث المتواتر برضه قسمين في قسم منه معلوم بالضروره مفيش حد يجهله زي الشهادتين مثلا بني الاسلام على قوم شهده الليل الا الله فمثل هذا الشهادتين ده معلوم ضروري مفيش حد بينكره فلو جاء رجل انكر هذا الحديث هذا ما تستعجلش طالما بتتكلم ما تستعجلش ولو جاء رجل اخر انكر مثلا حديث مثل مثلا انما الاعمال بالنيات حديث عمر مثلا فمثل هذا قد لو كان الرجل جاهلا لكن يعلم يقبل يعني ايه يعني شرحت بكفره لكن مش معنى كده ان كلامه صح فهمتوا معنى كلمه يقبل يعني مش معنى كده ان هو هنحكم بكفره ما ديش في قضاء لذلك انت تجد الخلاف كبير في كتب الاصلاح اصلاح الحديث حكم منكر المتواتر فلذلك تجد ان الراجع عند المحققين هو هذا التفصيل أنما كان علمه من الحديث ضرورياً فإنكاروا كفر وما كان علمه نظرياً يتوقف على أهل العلم ونحوهم فهذا لا يعد كون خبر يعني لما يقول لك مثلاً حديث, إنما حديث مثلاً المسح الكففين متواتر ده وصلك من كم طريق من طريق أنا بس فلذلك لم يصلك بطريق التواتح وإنما وصلك من طريق فرد ويمكن تنكره وفي الحالة دي أنت مش تنكر الحديث فتنكر قولاً خلاص يا شيخ فمثل هذا لا يكون له عذر، لا نكفره بذلك وان كنا نعمليه هنخطيه ونبين له ونوضح الى اخره صح كده تمام لكن لو جاء واحد مثلا مساله مشتهرة لا تقل كوجوب الصلاه ووجوب الصيام ومثل هذه المسائل وجاء يمكنه الله ويسلم بحكمته هذه المساله لان احاديثها يعلمها كل أحد هذا من العلم الضروري خلاص كيف يا شيخ يبقى يتفرع هذه المساله حكم منكر الحديث تمام. يتفرع على هذه المسألة وطبعا نقصد بالحديث عن حديث المتواتر يتفرع على هذه المسألة مشايد مسألة ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة وحكمه ممكن. فلذلك نقول نفرع ما بين ما كان علمه ضروري لا يمكن جهله فهذا لا يصح إنكاره وما بين ما يكون علم يا مشايخ علمه نظري فهذا يمكن أن يتأتى إنكره وأن كنا لا نقر يا مشايخ لا نقر منكره صح كده لا يمكن نقر منكره لذلك نفرق بين اللي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج أو وجوب الزكاة أو تحريم القمر أو تحريم الزنا أو نحو ذلك مثل هذا منكره يطلع. تمام ومثل هذا يعني من العلم الضروري وبين مثلا من ينكر النقاب مش الحجاب كو أصل خلاص كده فمثل هذا إنكار النقاب ده من العلم يا مشايخ العلم النظري فمثل هذا يكون فيه في باب اخذ واعطاء طبعا هو خطا مش اقول إنه هو صواب لكن لن يسوي بينهما في الحكم لن أجعل انكار النقاب بمنزله انكار الصلاه خلاص كده مشايخ لن يستويه فدي مسألة باينه يتفرع على هذه المساله ثالثا مساله العذر بالجهل صح كده تمام فما, فما كان سبيله النظر والاستدلال يمكن أن يجهل فمثل هذا يُعذر فيه بالجهل وما كان سبيله الاضطرار يعني من العلم الضروري فهذا لا يمكن إيه لا يمكن أن يجهل يبا ما ينفحش يُعذر فيه بالجهل لكن يمكن يُعذر ما بحية تبا لأن يجهل معناه يمكان الجهل والعلم الضروري يعلم كل أحد يبا لا يمكن جهل صح ايه اقول انه يتفرع عن ذلك ان العلم يعني يعني بص خد بالك اللي بيقول ان العلم كله لا يعذر فيه بالجهل مطلقا بل نقول العلم قسمان منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري العلم النظري يمكن جهله فبالتالي يعذر فيه بالجهل لان العبره امكان الجهل امكان العلم تمام واما العلم الضروري فهذا لا يمكن ايه لا يمكن جهله فطالما انه لا يمكن جهله يبقى لا يعذر فيه بايه بجهل وهكذا فهذه كلها مسائل متفرعة عندك على تقسيم يا مشايخ على تقسيم العلم إلى ضروري وإيه؟ ونظري إن كان الجهل برضه، بس مش ممكن أن يكون في كل الجهل يمكن الجهل على الراجع بس معنى كلمة ضروري عليه يعني من فشل يكون هذا فإنه يبقى الجهل ليست كل دعوة جهل أقول عز أعزكي سأفهم شيئا يا مشايخ لما نقول أن في عزري بالجهل مش معناه أن كل من ادعى الجهل قبل قوله ليست كل دعوة الجهل يا بشايخ تقبل بل يمكن ان الدعوه لا تقبل يعني واحد مثلا يجي مثلا عايش شغله في الصين وكل ما بجهل وجوب الصلاه اقول له اذا لا يمكن انا له هذه المساله يعلمها حتى الصبيان الصغار فمثل هذه لا يمكن تجاهلها هذه مساله واضح هذه لا يمكن تجاهلها قل انا بجهل تحريم الخمر اقول له هذه لا يمكن تجاهلها لكن يقول لي مثلا انا اجل تحريم المخدرات اقول له ممكن ديبقى معك لا شوف صح وهيكون نرى فيها الايه We'll see it in the name of the Lord. Is that what? This is what he asks. He says, I can't see it in the name of the Lord. He says, I can't see it in the name of the Lord. Is that what? So, if not every prayer and prayer will be accepted. Okay? And not every prayer and prayer will be accepted from everyone. Is that not one of the people of فلذلك اخذ بالك باب الأعذار ده باب ايه نظري حلو سهل لكن عند التطبيق العملي صعب جدا يعني اه أنت منتنى نظر تقول ايه يُعذر من الجهل لكن مين اللي يُعذر ومين اللي يُعذر وتطبيقه والكلام ده يعني ده أمر بالغ الذقة وبالغ القطورة يعني مش بالأمر الهين يعني كما يتصور البعض خلاص يا ما شايف ويبقى كده انتهينا من مبحث العلم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو الكلام وأقسام الكلام وطبعاً قد بلق ويناء إيه؟, إيه هيتكلم عن أقسام الكلام بما يتعلق بالقصوليين وليس بما يتعلق بالإيبن النحوي ولا نأخذ من النحو أو اللغة إلا ما يتعلق بالقصول بس تمام؟ بعد ما عرفنا العلم أفدنا فيه طبعاً هناك فائدة أخرى بس في باب العلم قبل ما ننتقل منه يا هذه الفائدة إيه أن نحن كما ذكرنا إن إنه يعمل بالظن كما يعمل بالعلم أو باليقين فلذلك مسائل الفقه ليست كلها يقينية وإنما منها ما هو يقيني ومنها ما هو يمشيخ مظلوم وليس كل اليقين على واحد بل منها ما هو يقيني اضطراري ومنها ما هو يقيني إيه؟ نظري فلابد أنك تفهم هذه التفريقات حتى تستطيع أنك تتعامل مع المسائل وتحكم فيها ويتأتى لك الفقه وتستطيع أنك تبين وترجح لك ذاقل الشيخ عليه رحمة الله إلى مسألة جديدة من مسائل الأصول ألا وهي ما الكلام وما يتعلق به. فيقول الكلام تعريف لغة يقول اللفظ الموضوع ل معنى. طبعاً مر بنا قبل تعريف الكلام في الأجرمية فقلنا هو اللفظ المركب المفيد بال إيه؟ بالوضع. تمام؟ هو إلى يقول الكلام في اللغة هو إيه؟ اللفظ الموضوع لمعنى يبقى كل لفظ أفاد معنى في اللغة يسمى يا مشايخ يسمى كلام. وطبعا كلمة اللفظ هي يخرج إيه؟ هي يخرج هذا لا يسمى كلام في اللغة لكن يسمى إشارة ويسمى كتاب. ويقول الموضوع لمعنى يقرج غير الموضوع لمعنى ويضرب لها المثال المشهور بكلمة دايز مقلوب زيت فديز انت تعرف كلمة زيت اولها زيت وأوسطها ياء وأخرها دال لو قلبتها هتجعل اولها دال وأوسطها ياء وأخرها زيت والنطق الصحيح انت تقول زيد ولا تقول زين يعني. النطق الصحيح تقول زيت فلذلك نقول إن كلمة ديز مقلوب زيد لا معنى لها لا معنى لها فهذه تسمى كلام في اللغة لكن كلمة زيد كلمة وضعت لمعنى علم على شخص معين فهذه ايه تسمى كلام في اللغة وتسمى كلمة أو كلام في اللغة يقول واصطلاحا هو اللفظ المفيد وطبعا مر بنا قيود أخرى اللي هو المركب المفيد هو هنا يقول اللفظ المفيد وطبعا هو لا يكون مفيد إلا إذا ركب فاللفظ برضه هيخرج الايه الكتابه او الاشاره والمفيد وطبعا المركب هيخرج غير المركب يعني الكلمه المفرده في عند النحويين لا تسمى كلام يعني كلمه زيد وحدها تسمى كلام لكن لو قلت قال زيد تسمى ايه تسمى كلام لانها صارت مركبه وطبعا مر بنا ان التركيب اقله اما يا مشايخ كلمتين اما اسمان واما اسم وفعل فهو اما جمله اسميه او جمله ايه فتقول قال زيد أو زيد قائم أو تقول تكلم زيد وزيد قائم وتقول اللفظ المركب المفيد وكلمة المفيد تخرج يا مشايخ المركب غير المفيد يعني لو قلت إن جاء زيد هذا لا يسمى كلام لأنه لم تتم به الفائدة ولا المعنى لكن إن قلت إن جاء زيد فأكرمه هنا تم المعنى هذا يسمى كلام والشرط الرابع كما قلنا أنه يكون بالوضع يعني بالوضع العرب أو بما توضع عليه العرب يقول مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول وأقل ما يتالف منه الكلام اسمان اسم واسمان أو فعل واسم مثال الأول والاسمان محمد الرسول فمحمد مدتدأ ورسول خبر ومثال الثاني اللي هو فعل واسم استقام محمد استقام فعل مبني على الفتح ومحمد فاعل مرفوع بالضمة وواحد الكلام كلمه يقول والكلمه هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد يبقى الكلام موضوع لمعنى جمع لكن الكلمه موضوع لمعنى ايه بمعنى مفرد والكلمه هي اما اسم او فعل او حرف طبعا مر بينا هذه الاقسام الاسم والفعل وايه والحرف يقول فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن وطبعا برضه مر بنا هذا الكلام ان الاسم يدل على معنى غير مقترن به بزمن فيقول ما دل على معنى يخرج ما لم يدل على معنى وما وقوله ما دل على معنى في نفسه يخرج الحرف لان الحرف يدل على معنى في غيره وقوله من غير اشعار بزمن يخرج إيه؟ الفعل لان الفعل يدل على معنى مشعر بزمن او مقترن به بزمن فانت مثلا لو قلت كتب فكتب تدل على معنى الكتابة وتدل على ان الكتابه في الزمان الماضي يبقى فيها معنى وزمن لكن لو قلت كتاب فكتاب دل على معنى مجرد عن الزمن بغير اشعار بزمن فدل على معنى ايه الشيء المكتوب من غير اشعار بزمن فهذا يسمى اسم خلاص يا مشايخ طيب طبعا ده نحوي اللي يفيدنا بقى يهمك يا اصوليين اللي هي دلالات الاسم اللي هو الجزء اللي هي دلالات يقول وهو ثلاثة أنواع يبدلات الأسماء عندك ثلاثة أقسام القسم الأول دلالة العمل يعني ما يفيد العموم من الأسماء القسم الأول ما يفيد العموم من الإيه من الأسماء يعني دي أول دلالة ليه دلالة يمشي دلالة العمل ويعني العموم بمعنى أنه يشمل جميع أفراده بالتساوي يشمل جميع أفراده بالإيه بالتساوي يعني لو قلت مثلا اكرم الطلاب يبقى ما ينفعش تسيب أو عمر من الطلاب لازم يشمل جميع الكرم جميع الطلاب صح كده ولو قلت مثلا اضرب الطلاب واحد لازم الضرب يطال جميع الطلاب صح كده ولو قلت مثلا اقتل المشركين يبقى ما تقتل بعضهم وتترك البعض ولا يجب قتل الجميع وهكذا فده معنى العموم ان يشمل جميع افراده على سبيل اللي هي ما على سبيل التساوي. وطبعا البحث العموم هيجي مستقل. فاحنا بس أخذنا دلالته لكن تقصيره هيجي في محله بإذن الله وعلا اللي هي دل الفضل العام هيجي في محله إن شاء الله. المهم وضرب لك مثال يقول كالأسماء إيه؟ كالأسماء المصطلح. فمن الأشياء اللي تفيد العموم الأسماء يا مشايخ المصطلح؟ لكل الذي والتي والذينا ونحن فاز تفيد العموم. فلما تقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار. فتقول إن دألي مين لكل مول، لأن الذين هنا اسم موصول، فيشمل يا مشيخ، يشمل, يشمل ماذا؟ يشمل ماذا؟ يشمل كل مول، يشمل كل مول. خلاص يا مشيخ، انتبهوا لازلنا. وطبعا إن شاء الله يجي تفصيل الإيه في مبحث العموم معنا، هيجي تفصيل أنواع العموم والدلالات بالتفصيل، يعني سهل أبنها بتها إجمال. طيب، الدلالة الثانية للاسم دلالة الإطلاق. والاطلاق بمعنى أنه يشمل جميع افراده على سبيل التخير والبدل الإطلاق يعني يشمل جميع أفراده على سبيل التخير والايه والبدل يعني تختار من بين مجموعه لو قلت مثلا اكرم طالبا ما ينفعش تجيب مدرس وتكرمه صح كده وما فش تكرم جميع الطلبة لكن هتختار واحد من بينهم وتكرمه يبقى كانه من وجه عام لأننا خيارتك بين جميع الطلبة و وجه خاص إننا خيارتك أنك لا تخرج عن الطلبة هل سكذا ما لذلك لو لاحظتم اللفظ العام بيعبر عنه يقول أن عمومه معنوي أو شمولي عموم شمولي أو عموم معنوي اللفظ العام يقول عنه ويعبر عنه بلفظ العموم الشمولي أو المعنوي وأما الإطلاق يعبر عنه بالعموم البدلي يقول عنه عموم ايه بدلي يقول هذا العموم ليس شمول انما عموم بدلي انك بتختار واحد من بينهم خلاص كده مش ايه تمام لهذا المعنى فدي الدلاله الثانيه للاسماء وديت زي ما ضرب لها مثال يعني انا ممكن اقولها لكم لان دي تكاد تكون محصوره في الأسماء اللي هي النكره في سياق الاثبات لغير الانعام النكره في سياق ده مثال للاطلاق النكره في سياق الاثبات لغير الايه لغير الإنعام. كما ضربت لك مثال، فقلت أكرم إيه؟ أكرم طالباً. الأسباب لغير العام. ويجي طبعاً معنا هناك في باب الإطلاق، آه يعني آه آه آه أقسام الأشياء التي لا تفيد الإطلاق. يعني هيجي بباب الإطلاق المطلق ما يفيد الإيه؟ ما يفيد الإطلاق. فتلاينك مجموعة كبيرة تفيد الإطلاق. يعني. وإن كان طبعاً الإطلاق في الأسماء في الحقيقة أقل. قلنا ما يفيد النكر في سياق الأسباب لغير العام. الانعام اقبرت ليها في سياق الاثبات لغير الانعام مثل ما الله عز وجل يقول وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها صح كده ما شايف اللي هي الانعام بمعنى ايه بمعنى السناء والمنه لان الله عز وجل لما يمن على الناس ويذكر نكره في سياق اثبات في سياق الامتنان فمعنى ذلك ايه ان هو يريد عموم الاشياء اللي عطاهم مش يريد حاجه خاصه فلذلك عفر والنكره إذا كانت في الإثبات لغير الامتنان أو الانعام فهذا يفيد الايه الطلق خلاص ماشي؟ فاتبعوا لي هذا الماعد أي نعم في سياق النفي أو في سياق الاستفهام أو في سياق الشرد أو في سياق الإثبات للانعام أو الامتنان كل ده يفيد العودة بس طبعاً أنا كما قلت لك إحنا بنضرب أمسيلا الآن أما تفصيل الكلام في العام وفي المطلق هيجي في باب إن شاء الله بس إحنا مش عايزين نسبق الأحداث خلاص كده انا شايف يبقى اول دلاله الاسماء دلاله ايه <متصفيق> العموم والدلاله الثانيه <متصفيق> المطلق الدين مثال لدلاله العام كده <متصفيق> لا لازم مثال لدلاله المطلق <متصفيق> لا خطأ، لان هذا عام مش مطلق اكرم طالبا اكرم ايه طالبا جاي اكرم طالبا اللي هي النكره في سياق الاثبات لغير الإمعاد. طيب. وانت عد نعمه الله سيفيد الايه العموم لان هذا سياق امتنان فضلا عن ان نكر مضاف ومفرد مضاف واسم جنس يعني مضاف واسم الجنس المضاف يشمل او يعم ده مثال للعموم مش مثال للاطلاق طيب الدلاله الثالثه للاسماء دلاله الخصوص كالاعلام فالاعلام كلها بتدي دلاله واحدة لا هي دلاله الايه القصص كزيد وعمر وعلي ومحمد فاذا يوجد دلالة واحدة دلاله مين زيد يعني لاحظ زي يقول فلما قضى زيد منها وقر ما ينفعش واحد في زمنة واسمه زيد ويقول لك تعالى عم اللي مقصود بيا ما ينفعش هذه دلالة بشخص معين علم معين ده اسم خاص ما ينفعش ينسب إلى غيره خلاص كده مشيت شخص واحد لا لك واحد انه يدل على شيء مخصوص او ذات مخصوصه كالاعلام خلاص يا شيخ يبقى اذا الاسم صار له كم دلاله معكم ها اجيبونا اجيبونا كم دلاله اول دلاله دلاله العموم الثانيه دلاله الاطلاق الثالثه دلاله القصص خلاص كده مش فانتبه لذلك يبقى الاسم ده اوسع الاشياء عندك ثلاثه دلالات عندك تقدر انك تتعامل معها طيب انتقل بعد الاسماء الى الفعل قال والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاثه خلاص كده مش هيك قدامك يبقى يقول ان الفعل ما دل على معنى يخرج ما لم يدل على معنى في نفسه يخرج الحرف لانه على معنى في غيره وأشعر بهيئته باحد الازمنه تمام يبقى ده يخرج الاسم لان الاسم لا ياتي غير مقترن بمشايت غير مقترن بزمن وخد بالك هيئتي لا مدته يعني انت عندك كتب الماده بتاعتها ايه ماده الكتابه او الكتابه فهذه الماده لا تدل على زمن لانها اسم لكن الهيئه اللي هي كتبة اللي هي الكاف والتاء والباء بتشكيل معين دي ايه كتب ده يدل على الزمن الماضي يكتب لما اضيف له المضارع اكتب يدل على الايه على الامر يبقى اذا الفعل يدل بمادته على معنى ويدل بهيئته على على زمن يدل بمادته على معنى ويدل بهيئته على على زمن وطبعا المساله ديت يعني واضحه نعم لذلك نقول كتب يدل على معنى الكتابه وانها في الزمان الماضي على على معنى الماده اللي هو مشتق منها يعني كتب مشتق من الايه من الكذب ضرب مشتق من ايه من الضرب عالم مشتق من الايه من العلم فاهم مشتق من الايه من الفهم فده اسم الماده لكن الهيئه ان هو يكتب على حروف بتشكيل معين فتقول فهم يفهم افهم كتب يكتب اكتب ضرب يضرب اضرب اضرب صح كده تمام خلاص يبقى اذا الفعل يدل على شيء على معنى وايه وزمن على معنى وإيه؟ وزمن على معنى وزمن يقول وهو اما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو امر كفهم والفعل باقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له يبقى الفعل مريحنا ملوش انزلهله واحده دلاله ايه إيه مشايخ دلاله ايه الاطلاق يعني ايه الاطلاق يعني انه يصدق بفعله مره واحده عشان كده في ناس كتير جدا بيخطئوا في الاستدلال لما اجيب لك حديث جايب جمله فعليه ويستدل بيها على العموم وانت ما لماذا لانه لو عرف الاصول لم يستدل به على مشايخ على العموم لان الفعل ليس له عند الاصول إلا دلالة إيه؟ الا دلاله واحده ما هي بلاله تتاخدها الفعل المجرد الذي لم تقتن به قرينه لكن لو اقتنط به قرينه تدل على العمد مسالتان خلاص كم شيخ بحب اتكلم الان على الفعل الايه؟ على الفعل المجرد تمام فانتبه لهذا المعنى فلو جاءك مسألة الحديث قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فشوص صفاه بالسواك خطب. استيقظ ده فعل إيه؟ في فعل ما. شو وصى ده فعل إيه؟ ما. جاي. خلاص كده مشايف؟ يبي يزن عندك كم فعلين؟ فعلين. فعل. دلالة الأفعال دي؟ دلالة الأفعال إيه؟ الإطلاق يعني الإطلاق يعني نصلي يصلي قلنا وفعلنا مرة واحد. يبى هل أستطيع السديلة <الهم> بالحديث ذا؟ إن النبي كل ما كان يستيقظ كان بيعمل كده. ما ضرتش. من حيث دلالة الله. ليه؟ لا مش ماضي لان ده فعل لم ياتي بجمله اسميه فده الفرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه مش شايف الجمله الاسميه اللي فيها اسماء تلاقي لها ثلاث دلالات اللي احنا ذكرناها عموم اطلاق ايه خصوص صح كده لكن الفعل هنا ياتي بدلاله واحده ايه هي الدلاله الاطلاق بس يعني النبي فعله مره وانتهت فعله تاني ما فعلوش الله اعلم يحتاج لدليل يبقى ما يصحش بهذا الايه الاستدلال يبدل على هذه المرة يبقى إذا جاء أحد يستدل مثلا بهذا اللفظ عشان يقول السواك سنة وكلما استيقظ يفعله قل له أنت مخطئ في استدلال لكن لو جاء بالحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم شو وصفها نقول كان ديل وحدة في الأفعال التي يخلف عشان عزفتها كان ديل وحدة في الأفعال التي يخلف بعض أهل العلم قال إن كان توفيض الإطلاق برضو زي زي الفعل فبالتالي ما فيهش دلال بعض الأصولين يقول أن كان تفيد يا ما تفيد الاطلاق فبالتالي يعني تفيد ان الفعل وقع مرة واحدة فقط واغلب الاصليين هذا الراجع عندنا ان كان تفيد الاستمرار والتكرار خيب تفيد الايه تفيد العموم خلاص ايه ما العموم لذلك لو جاء هذا الحديث واستدل به على ان تشويص الفم بالسواك عند الاستيقاظ من النوم سنة نقوله نعم استدلالك صحيح بكامل لكن إذا جاء لللفظ الثاني اللي مكروش كان كنا واستدلنا بدلالة خاصة لأن الفعل دلالته له عشان كده وقع الخلاف مثلا في مثل إيه؟ في مثل في مثل قولهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فجر الجمعة بالسجدة والإنسان فبالتالي اختلف اللي رأى ان كانت تفيد الاستمرار قال يبقى دي ان كل جمعة صلي الفجر الانسان واللي رأى ان كان زي الفعل دلالته الاطلاق قال يبقى فعله مرة ومكررهاش وما بما صحش تدلال بهذا اللفظ على التكرار خلاص كده مشيت يبقى كأن الخلاف مرجوعه للخلاف في دلاله ايه في دلاله كان خدتوا بالك خدتوا بالكم يبقى انا عايز أقول لكم أن الفعل لو دلالة واحدة كله باستثناء كان ايه الدلاله الاطلاق يعني يدل انه وقع مره وانتهى وأما كان فمختلف فيها بعض الوصولين يقول أنها تفيد الإطلاق والأكثر والراجح الراجح أنها تفيد العموم أو تكرار الفعل خلاص كده مشايخ؟ يبقى نخرج بالقاعدة عندك نقول أن الفعل يفيد التكرار يفيد الإطلاق بين قصين يعني حدوث الفعل مرة واحدة إلا كان إلا إذا اقترنا به كان فإنها تفيد التكرار إلا إذا اقترنت به كان فإنها تفيد التكرار على الراجح نقول أن الفعل يفيد الإطلاق بين قوسين يعني الإطلاق يعني وقع مرة واحدة بس لكن ما تكرروش يعني لا يفيد التكرار. إلا إذا اقترنت به كان فيفيد إيه التكرار. وخذ برضو في قاعدة ثانية أن كان على الراجح تفيد التكرار والعموم يعني من دليلتها التكرار والعموم بدليل صح الاستدلال بالعموم لذلك عايزك تنتبه لمسألة لما يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صح كده دي وارده فين وارده في لفظ عام فبالتالي لو كان اللفظ ليس بعام يبقى لا يصح الاستدلال بذلك انتبهتوا هذا المعنى يا مشايخ العبرة ب... انتوا تعرفوا باسباب النزول يقولوا ايه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اللي هي مشايخ لا بخصوص السبب أو الواقع، صح إمتى يكون العبرة بخصوص السواب والواقعه إذا لم يكن اللفظة؟ فبالتالي لو كانت الآية واردة بصيغة الفعل يبقى المراد الحصوص يبقى مراد حصوص الواقعه وليس عموم الإيه وليس عموم اللفظة لأنه ما عموم أصل. خلاص كده؟ لأن في بعض الناس فما قط يقول لك هي الآية تعمل عام عن؟ يقولوا فين العموم اللي فيه. لا كل آية مليئة بالأفعال لا نرى فيها اسم ولا نرى فيها قرائن من قرائن الإيه العموم. فانتبهوا لي هذا المعنى جيداً خلاص كده مشايخ يبقى اللي فدنا كأصوليين في, في هذا الباب في باب الأفعال اللي فدنا اللي أنا قلت لكم إن دلالة الفعل الإطلاق يعني الفعل واقع مرة من فجت فكرات خلاص كده مشايخ أو إن المطلوب إيقاعه مرة واحدة مش المطلوب تكرار فعل لكن يدل على تكرار الفعل أو على طلب التكرار اه إذا اقتربنا به كان يبقى نعائز أنا كتب وديت كتب أبي هذا الله صحة تبون تفهمينه أكثر يعني وإن كان يعبر عن اللي فات يعني ما يعني هكذا عبد الفعل نقول أن الفعل يدل على وقوع الفعل مرة واحدة أو طلب وقوعه مرة واحدة اللي يبين قسين يعني تساوي الإطلاق بس أنا بفكلكش كيف فهم معنى الإطلاق الإطلاق في الماضي إنه وقع مرة الإطلاق في المستقبل مع من أنك تفعله مرة فرس كما شايف إلا إذا اقترنت به كان فيفيد التكرار في الماضي وفي المستقبل على الرجل يبقى تكرار وقوعه وطلب تكرار فعله يفيد تكرار وقوعه وطلب تكرار إيه؟ تكرار فعله الله سيما شاهده ويبدأ القاعدة التي نخرج بها الآن في هذا الموضوع وهذه فائدة مهمة فاستفيدوها انتقل بعد ذلك للحرف قال والحرف ما دل على معنى في غيره في غيره وليس في, غير في, غير في نفسه حتى يخرج الفعل والإيه؟ والاسم اللي يدل على معنى في نفسه خد بالك أوسع الدلالات الدلالات أوسع الدلالات يا مشايخ دلالات الايه دلالات الحروف لا دلالات لا تحصى فلذلك صعب ان أنا اقول لك دلاله واحد. كل حرف ليه دلاله وبعض الحروف لها أكثر من يا لا اكثر من دلاله خلاص انتبهوا لهذا لهذا المعنى ماشي فوشه ذكر بعض الامثله عندك الحروف من أجود الاشياء اللي هي في حروف المعاني في اظن رساله كانت لابن هشام الانصاري اللي هو صاحب اوضح المسالك وشرحها الشيخ ابن عسيمين او علق عليه اختصارا اظنها اسمها يعني انا انا بيختلط معايا الاسم اما الثمر الداني او الجند الداني في حروف المعاني اسماء الثمر الداني في حروف المعاني او الجند الداني في حروف الايه المعاني لان انا بيختلط الاسم في الحقيقه يعني هذه جاب حروف المعاني بس وطبعا وطبعاً حروف المعاني بقى جاب حروف الاستثام ودللتها وحروف العطف ودللتها وجاب الحروف كلها المهم الشيخ ذكر عندك بعض حروف نزقرا سريعا بس عشان الصلاة يقول أول شيء منها الواو يقول وتاتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تختل الترتيب ولا تنفيه إلا بدليل يبقى أول حاجة عندك الواو العطف يبقى الواو تاتي عاطفة وتاتي جرة يبقى الواو القسم مثل وتاتي غير ذلك المهم نحن بنتكلم على الواو العطف خلاص كده وواو العطف تفيد ايه تفيد, تلت... تفيد اول شيء الاشتراك في الحكم تمام لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه يعني لو قلت تكلم زيد وعمرو افادت ان زيد وعمرو الاثنين اشتركوا في الكلام لكن مين اللي تكلم الاول ومين اللي تكلم الاخر الآخر ما نعرفش يبقى الواو تفيد مطلق الايام مشايخ الاشتراك وبهذا وبهذه الدلاله نستدل على وجوب النقاط قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ها ونساء المؤمنين يدنين عليهن ايه فالواو تقتضي الاشتراك في الحكم ان حكم الزوجات والنساء والبنات حكمهم واحد ومعروف حكم الزوجات بالاجماع اللي هو, اللي هو ماذا اللي هو وجوب في حقهم فبالتالي يصير حكم وجوب النقاب في حق بنات النبي ونساء المؤمنين نفس الايه نفس الشيء هو وجوبه في حقهم باجماعهم جبناه من دلاله الاشتراك في الواو نقول ان الواو تقتضي الاشتراك في الحكم خلاص كامل شيخ طيب عندك أيضا من حروف العطف ثم وثم تفيد الاشتراك في الحكم رقم واحد اثنين تفيد الترتيب ثلاثة تفيد التراخي لو قلت جاء زيد ثم عمرو استفدت منها ثلاث فوائد ان زيد ان زيد وعمر اشترك في حكم المجيء وان زيد دخل اولا وان عمرو دخل بعد منه بس بعد منه بفتره مش بعد منه على طول خلاص كده يا مشايخ يبقى فائدك هذه الثلاثه طيب عندك ايضا حرف الفاء وقال قال وتاتي عاطفه طبعا الفاء تاتي اما عاطفه واما سببيه ففاء العطف تفيد ايه الاشتراك في الحكم والترتيب والتعقيب في الثلاث أشياء الاشتراك في الحكم والترتيب والايه والتعقيب فتقول تكلم زيد فعمرو يبقى فات الاثنين اشتركوا في حكم الكلام وفات اللي تكلم الاول زيد وبعدين عمرو وانه لم يكن فاصل بمجرد ما انتهى زيد تكلم عمرو ده معنى الإيه ده معنى التعقيب خلاص كده مش شايف وعلى هذا استدل على وجوب الوضوء مرتبا معقبا يعني نستدل استدل على وجوب الترتيب والموالاه في الوضوء قول الله عز وجل ايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين الاخر طبعا خذ بالك حرف العطف بس مش الترتيب لكن الاخطاء عندنا الترتيب انها جاءت في جواب الشرط وجواب الشرط جاء مقترن بالفاء خلاص مما دلوا على ترتيبه ويه فانتبهوا لهذا المعنى يبا إذا الفاء تدل على الاشتراك في الحكم تدل على الترتيب تدل على, على التعقيد وتأتي سببية الياب نسميها فاء التعليم فتفيد التعليم فاء السببية تفيد الياب مشاكل التعليم ودين فيها في باب العلة في باب علل للأحكام فتقول مثلا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فعندك فيحل عليكم غضبي دفاع ولا فيه فيحل عليكم غضب فكان سبب حلول الغضب هو الطغيان يبقى فاي السببيه ما قبلها سببا لما بعدها فاي السببيه بتقيد ان ما قبلها سببا لما بعدها عشان كده هنا قاعدة في باب علة الحق أم يجي هناك علامات العله اللي هي المنصوص عليها أو العله المستنبطة يعني؟ شو المنصوص عليها؟ العلة المستنبطة من علامتها يعني؟ لا، المنصوص عليها سواء النص الصريح أو النص اللي المستنبط يعني. فنقول من علاماتها أن يأتي الحكم مقترن بفاء السببيه فيكون ما قبله علة له من علامات استنباط العلم. نقول أن يأتي الحكم مقترن بيه. بفا... الحكم نفسه في فاء السببيه فيكون اللي قبله عله لك لو قلت مثلا لا تضرب غيرك فتعاقب تعاقب هنا حكم صح كده اقترن بفاء يبقى عله العقاب إيه؟ ما قبله انه ضرب غير خلاص كده مشيت فانتبه لهذا المعنى طيب, طيب. انتقل بعد ذلك إلى الحرف اليليل وحرف اللام الجر وطبعا نقول لك فائدة في الفاء أن التعقيب يكون بحسبه لأن التعقيب مش معناه على طول لكن معناه أنه ما يكونش فيه تأخذ يعني مثلا تقول ولدت حملت المرأة فولدت ما معنى أنها مجرد حملت تانيوم ولدت إنما ولدت بعد تسعة أشهر لكن ما ينفعش يتأخر ليه؟ لعشرة أشهر مثلاً أو أكثر لو زاد على تسعة أشهر اللي المدة المعروفة ما تقول فولدت تقول ثم ولدت لكن لو قلت فولدت ولدت المدة الطبيعية يقول وانزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضر مش مجرد نزول ماء تخضر لا ينزل الماء وبعد كده ينبت النبات وبعد كده تخضر فتعقيب بحسب تعقيب كل شيء بحسب لكن المقصود اللي ما بيش في طرف أي ترتيب الطبيع بغير طرف اللي يليه اللام الجرد يقول ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة يبقى خد بالك يبلام الجرد لأن فيه لام غير جرد وطبعاً لا من الجر لها معان عندك اول معنى منها إيه؟ التعليل والتمليك والإباحة تقول مثلا أحببت زيدا لإيمان التعليل معنايا مشايخ معناه أن ما بعدها علة لما قبلها عكس الفأبة أن ما بعدها علة لما إيه؟ قبلها عشاناً نستفيد برضو قاعدة في باب علل الأحكام اكتبوا عندكم نقول إيه أن الحكم إذا جاء بعده وصفا مقترن بلام التعليل يكون عله له لو جالك حكم وبعد الحكم في وصف مقترن بلام التعليل يبدا ايه عله للايه عله للحكم عله الحكم يعني ده السبب اللي لاجله الحكم انت مش اشمروا بنا معنى العله من شايف الاصول صاحب كده يبقى ده السبب الذي لاجلي جاء الحكم يعني انت لما تحب تقيسها تقيس عليه يبقى انا بقولك استنباط العله الا ان لما اقيس اقيس ما شايف؟ أقص عليه تمام لما تقول مثلا آآ آآ تقول الخمر حرام للاسكار يبقى العله في حرمه الخمر ايه؟ عرفناها منين؟ من أن من ان الاسكار جاء مقترم بلام التعليم صح كده؟ أما الله عز وجل يقول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انزل الكتاب على النبي بيقول ايه لتخرج الناس من الظلمات الى النور بعله إنزال الكتاب إيه اخراج الناس من الظلمات المه... لذلك ليله نجاة مقترنه جاء وصف مقترن بلام التعليل بعد الحكم خلاص يبقى الفاء علة بعد اللام علة. يبقى اللام عكس الفاء. خلاص شروطها ايه الفاء يبقى اللام يبقى قبلها الفاء يبقى قبلها وصف اللام ببعدها وصف عشان يصلح التعليل دي. خلاص ال ال الشيء الثاني او الدلالة الثانية لللام يقول دلالة التمليك. يقول هذا المال لزيد. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني مملوك لله أو مستحق لله. فلا من اللام إيه تمليك. فتدل على الملكية. الدلالة الثالثة للإباحة. اللي هي مثل هذا وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع لكم. يعني يعني أباحه لكم أن تأكلوا وتشربوا منه ونحو ذلك. فدسماء لام الإباحة. أو تقول مثلا لك أن تصلي جالسا أو قائما. لك يعني يعني وبحلك هذا وبحلك هذا خلاص كيام شايف يبلمونا للإبع طيب الحرف الرابع اللي هو على الجرة ولها معان على الجرة ولها معان طبعا معانيه كثيرة هو ذكر منها ايه الوجود فتكون يقول تكون على غير جار إذا دخل على إذا دخلت عليها من فتصير بمعنى خوف مثل ما تقول مثلا دخلت عليه من على الجدار من على الجدار يعني من فوق الجدار يبقى على إذا إذا بمن تكون بمعنى خوف وأما إذا لم تصبب بمن فهي إيه فهي فهي للجار وطبعا لا معاني كثيرة يعني من بين معانيها هنا اللي هو هي مشايخ الوجوب فمن دلالاتها الوجوب لذلك لما تقول عليكم ألا تشرفوا بالليشين يعني يعني, يعني يجب عليكم مر طبعا بنا قبل في في علامات الوجوب اللي هي على الجد هو ديت الأقسام اللي هو الشيخ ذكرها طبعا ثم الشيخ لم يذكرها بس اللي وحروف المعاني في الحقيقه أكثر من ذلك وكل حرف له معاني أكثر من ذلك وذكرنا بس مختصرة يعني حتى الحروف اللي ذكرت ديت لها معاني أكثر من من ذلك لذلك اكثر الأشياء دلاله هي القول لذلك اللي بيفرق معك جداً في استنباط الأحكام هي ما شايف هي, هي الحروف وبدل القدر اللي هو من الآن في استنباط أي الأحكام أن الأسماء تدل على هي ما العموم أو الإطلاق أو الخصوص والأفعال تدل على الإطلاق إلا إذا اقتربنا ب وإن كان مختلف فيها والرجم أنها تدل على العموم أو التكرار وإن الحروف كل حرف يدل على دلالة بيه بحسبه يدل على دلالة بحسبه فكذا امتاز تقسيم الأول تقسيم الكلام من حيث الكلمة المقرضة لأن يجي معنا أقسام كثيرة للكلام ونكتفي على هذا القدر أقول سبحانك الله وحمدك وصلى الله عليه إلا أنت اشترك اللهم وتوليك والحمد لله رب العالم